قَا فَماَا خَطُكُمْ أَّهَا المُسَرُون قَا جَمَا خَطكُمأَُّهَا المُسَرون قَا إِا لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُشْرِفِينَ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُشْرِفِينَ فَأَخْرَجْنَا من كان فيها من رجل غير كان فيا من المهملين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين انا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها ايه للذين يخافون العذاب الالم وتركنا فيها وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَتَوَلَّى وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ فخَذناهُ وَجنُودَهُ فَنَبَذناهُم فِي اليَِّ وَهُوَ مُلم أَغَذْناهُ وَجنودَهُ فَنَبَذْلَهُ في يَ وَهُوَ مُليم وَثِيعٍَ كِذأَْرسَنا لَْهِمُرحَ الععَطيم وَتعاد الأأَسَنالَمليحَ النطيم مَا تَذَرُونَ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتُهُ كَرَمِيمٍ مَا تَرَوْنَ مِنْ شَيْءٍ أَتَسَاءَنَّهُ إِلَّا جَعَلْتُهُ هَبَرًا وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ وَفِي ثَمُودَ فعتوا عن أمر ربهم فأغذته الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ قَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ إِنَّهُمْ والارض فردناها فنم الماهدون والارض فردناها فنم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فبنوا الى الله فبنوا казалось لَكُمْ مِنْهُ lakum